الذي يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده فنحن اجتمعنا اليوم نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا فأسأل الله تعالى أن يشملنا بهذه الفضائل وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوم مغفور لكم وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا طاعة نتقرب بها إليه ونتوسل بها إليه أن يصلح قلوبنا وأن يقر اعيننا بصلاح ذرياتنا وأن يوسع ارزاقنا وأن يهدينا سبل الرشاد وأن يقضي ديننا ويصلح شأننا ويسر عوراتنا ويؤمن ديارنا وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه وان يجمعنا يوم القيامة في جنته وان يجعلنا إخوة متحابين فيها آمين يا رب العالمين ايها لحبة الكرام سورة الأعراف من السور الطوال التي ذكر الله تعالى فيها من اخبار الأنبياء ومن أخبار الأمم السابقة الشيء الكثير لا تدري عندما تدلف إلى هذه السورة تتكلم عن ماذا من عجائبها وعبرها هل تتكلم عن قصة هود أم عن قصة صالح أم عن قصة شعيب أم لوط أم تتكلم فيما فصل الله تعالى فيها من قصة نبي الله تعالى, سل... نبي الله تعالى موسى عليه السلام ساقف معكم اليوم على قصة من القصص التي جاءت في سورة الأعراف هذه القصة تعرض الله تعالى لخبرها وذكر شيئا من أمرها في سور قبل سورة الأعراف كما ذكر ذلك في سورة البقرة وكما ذكره أيضا في سور أخرى سيأتي معنا شيء من الكلام فيها ولقد بين الله تعالى فيها فضيلة من الفضائل جعلها بعض أهل العلم خامسا من أركان جعلها بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام لما ورد فيها من الفضائل ولا حديث التي تحث عليها بل إن الله تعالى لعن بني إسرائيل لما قصروا في هذه الطاعه والفضيلة التي سنتحدث عنها من خلال هذه القصة القصص في القرآن متنوعة يقول سفيان الثوري القصص جند من جند الله تعالى بمعنى أن الله تعالى يجعل بعض القصص عبرة لآخرين وإذا نظرت في القرآن وجدت أنك ان تكلمت عن الأنبياء والصبر على الدعوة وجدت قصصا تتعلق بذلك ان تكلمت عن طول الامد في الدعوة وجدت قصة تتعلق بذلك ان تكلمت عن التجارة والتجار استشهدت بقصة قارون ان تكلمت عن الفتنه بالنساء استشهدت بما وقع من امرأة العزيز ان تكلمت عن الحرص على التوحيد ذكرت قصة يوسف عليه السلام مع الرجلين الذين كان معه كان معه في السجن ان تكلمت عن الحوار ذكرت قصة ابراهيم عليه السلام مع النمرود ان تكلمت عن الجاهر بالحق ذكرت قصة مؤمن آل ياسين أو مؤمن آل فرعون ولا تكاد تخلو قصة من القصص إلا من عبر نستطيع أن نستشهد بها ولذلك قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام فاقصط القصص لماذا؟ لعلهم يتفكرون وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق نقص عليك مما سبقت سواء من المسلمين المؤمنين أو حتى من الكافرين المعرضين ذكرنا لك قصة النمرود، وذكرنا لك قصة فرعون وذكرنا لك قصة قارون نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقال جل وعلا وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك نقص عليك قصة نوح حتى إذا طالت فترة دعوتك تذكر قصة نوح وتقول نوح قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لماذا لا أصبرك صبره نقص عليك قصة شعيب حتى إذا تلاعب قومك بالمكيال والميزان تذكر قصة شعيب فتقول قد فعل قوم شعيب ما فعلوا وصبر عليهم شعيب إذا سأصبر نقص عليك قصة صالح وكيف تعنت قومه وقالوا له تريد أن نؤمن, مك نؤمن لك أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة العشراء قمة الإعراض والتعنت نقص عليك هذه القصة يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا تعنت قومك وتكبروا وتجبروا تذكروا أن من قبلك من الأنبياء قد أصابهم مثل ذلك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك هذه القصص هي قصص حق ولذلك قال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبره. لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى أي قصة يقصها عليك أي إنسان قد يزيد فيها وينقص إما ليستر شيئا لا يريدك كان تعرفه وإما ليملح قصته ويزينها يزيد فيها بعض المواقف أما قصص القرآن فهي قد حكيت كما وقعت تماما تعالوا اليوم نقف مع قصة عجيبة من هذه القصص قصة أصحاب السبت من هم أصحاب السبت وما سر تعظيم يوم السبت وأين تقع هذه القريه أصلا ومن هو النبي الذي كان حاضرا في عهدهم ولماذا ذكرها الله تعالى وقال في أولها وسألهم تسأل من يا رسول الله لماذا ما ذكرها الله تعالى كما يحكي غيرها من القصص واتل عليهم نبأ أصحاب السبت مثلا لماذا قال سألهم يسأل من نبي نصر ولماذا يسأل وهو يأتيه الوحي من السماء وما حال هؤلاء وكيف انقسم أصحاب هذه القرية إلى ثلاثة أقسام وما حال هؤلاء الأقسام الثلاثة وهل لما مسخ الله تعالى بعضهم قردة وخنازير هل تناسلوا فنحن مثلا عندما يقول البعض لليهود يا أحفاد القردة والخنازير هل هؤلاء فعلا هم أحفاد لأولئك القردة والخنازير تناسلوا وأصبحت القرادة التي نراها ربما يكون بعضها نسلا لأولئك هل هذا صحيح أم لا وكيف ينجو الإنسان لو وقع له مثل ما وقع لأولئك من أصحاب السبت القصص أو الآيات التي قبل قصة أصحاب السبت ذكر الله تعالى فيها حال بني إسرائيل مثلا قال لبني كانت مباشرة لهم يقول الله تعالى في آيات قبل هذا في سورة الأعراف يقول وإذ جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم كانت الآيات التي قبل هذه الآيات وسألهم كانت موجهة مباشرة إلى بني إسرائيل توجه الكلام إلى بني قريضه إلى بني النظير إلى بني قينقاع سكان المدينة من اليهود لكن لما جاء يذكر هذه القصة ترك بني إسرائيل ووجه الكلام إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال واسالهم عن القرية طيب لماذا لم يقل مثلا واذكروا خبر القرية بحيث ان الكلام يكون متواصلا مع ما قبل في نفس الاسلوب لماذا كان الكلام الاول موجها اليهم ثم توجه الى النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر لعلنا نجد شيئا من ذلك في اثناء شرحنا لها ذكر الله تعالى اخبار بني اسرائيل تحذيرا لنا موسى عليه السلام ذكر في القرآن مئة وثلاثة وثمانين مرة اكثر نبي ذكر في القرآن موسى عليه السلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر اربع مرات فقط عيسى عليه السلام ذكر ثلاثة وعشرين مرة اربع وعشرين مرة منها عشرين مرة باسمه الصريح عيسى ومنها اربع مرات ابن مريم طيب لماذا ذكر موسى بهذه الكمية الهائلة القرآن نزل بعد أن كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قريش رجلا من عامتهم ثم أصبح نبيا وكان الفريق الذي عندهم علم في عصره هم اليهود عندهم بقايا من كتاب موسى وكتاب عيسى عليهما السلام فكان اليهود لهم تأثير على العرب وكان العرب قريش وغيرهم إذا أرادوا أن يسألوا عن شيء ذهبوا وسألوا اليهود ولذلك لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم الإسلام ذهبوا وسألوا اليهود يا يهود هل نتبعه أم لا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو على أصحابه القرآن وقصص بني إسرائيل محذرا أن تكونوا مثلهم لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما مر يوما وإذا قوم من المشركين قد علقوا سيوفهم بشجرة لها أنواق يعني لها اغصان علقوا السيوف في هذه الشجرة كان المشركون يظنون أن هذه الشجرة مباركة فإذا علقوا فيها السيف. صار السيف أكثر مضاء وقوه فالصحابه لما رأوا السيوف معلقة على الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ذات أغصان كما لهم ذات أنواط يا رسول الله مثل ما هؤلاء عندهم شجرة فيها بركة يا رسول الله نريد شجرة فيها بركة مثلهم طيب أولئك يعبدون شجرتهم هل تريدون شجرة تعبدونها؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقال عليه الصلاة والسلام في موطن آخر قال محذرا من أن يصنع الناس مثلما كان يصنع بنو إسرائيل قال فتستحل محارم الله بأدنى الحيل إيش الحيلة التي عملها بنو إسرائيل جاءت في هذه القصة يقول الله جل وعلا بعدما تحدث عن بني إسرائيل وقال جل وعلا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ثم ذكر توجهات ثم جاء إلى قصة أصحاب السبت وقصة القرية فقال جل في علاه وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر حاضرة البحر يعني على ساحل البحر مثل جده جده هي مدينة حاضرة البحر الاسكندريه مدينة حاضرة البحر الدمام مثلا مدينة حاضرة البحر فالمدينه او القرية التي تكون على شاطئ البحر تسمى حاضرة البحر فهؤلاء بنو اسرائيل كانوا يسكنون قريه على شاطئ البحر طيب اسالهم اسال من اسال اليهود اللي عندك في المدينة اسال بني قريضه واسال بني قينقاع واسال بني النضير الذين يكذبون بك اسالهم عن اخبار هم يستحون من ذكرها وكان اليهود لا يظهرون امام الناس الا البطولات والافعال الصحيحه التي فعلوها اما الفضائح التاريخيه عندهم كانوا يسكتون عنها بدليل ان نبينا صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر ثم فتحها أقبلت إليه امرأة يهودية بشاة مشوية فوضعت بين يدي ضيافة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها ونهش منها نهشة وهو مع أصحابه ثم أمر أصحابه أن يتوقفوا فجأة عن الطعام فتوقفوا ثم قال ادعوا لي من ها هنا من اليهود فدعوا له رؤساء اليهود وقفوا بين يدي وكان فيهم قوم قد أخرجوا من المدينة عدم لما وقع من بني النظير الخيانات ومن بني قينقاع وامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج فخرجوا ونزلت سورة الحشر وغيرها من الآيات فلما وقفوا بين يدي قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء قالوا نعم معقول نكذب وأنت نبي نعم فقال عليه الصلاة والسلام لهم من أهل الجنة لا لا قال لهم السؤال الاول قال من ابوكم فقالوا ابونا فلان يعني من جدكم وكان هذا الفخذ من اليهود لهم جد جبان ما يفتخرون بالانتساب اليه فاذا سئلوا في معرض الافتخار انتسبوا الى جد اخر جد لقبيله اخرى فقالوا ابونا فلان الثاني الشجاع فقال عليه الصلاه والسلام لهم كذبتم بل ابوكم فلان قالوا صدقت قال يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء قالوا نعم وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا انت تعرف ما نستطيع نكذب عليك فقال من أهل, الج... من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها قال اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها ابدا يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء قالوا نعم قال هل جعلتم في هذه الشاه ثم قالوا نعم مدام الرجل نكذب ويكتشف أكيد ما له يدري نكذب بعد ونزيد المشكلة قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك ليش أنا دخلت صلحان ما قتلتكم ما حملك ليش ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت ملكا أن تموت ونتخلص منك وإن كنت نبيا فلن يضرك لكن من حدثك من أخبرك فرفع صلى الله عليه وسلم الذراع ذراع الشاس المطبوخه قال أخبرتني هذه الذراع فاليهود قوم بهد كذابون ولذلك الله جل وعلا يفضحهم في القرآن ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام هم يكتمونها القصة يا محمد اسألهم عنها اسألهم عن من كانوا من أقوامهم من السابقين اللي الذين مسخوا قرده وخنازير طلع فضائحهم حتى يعلموا أنك على الحق وأنهم قد حرفوا دينهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قال الله إذ يعدون في السبت يعني إذ يعتدون في السبت وكان هؤلاء اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعظمون السبت كما تعظمه الأمم التي من قبله وكانوا يعظمونه بناء على بقايا من دين موسى عليه السلام وقد جعل الله تعالى لكل أمة من الأمم يوما فيه زيادة فضيلة عن الأيام التي غيره مثلا يوم الجمعة هذا اليوم المبارك فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه فيوم الجمعة يوم مبارك شرع لنا فيه عبادات منها مثلا التبكير إلى صلاة الجمعة إقامة صلاة الجمعة الاجتماع لها سماع الخطبة والانصات إليها الاكثار من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف يعني في الحديث الحسن والساعة التي فيها أجر أيضا وفضيلة فيوم الجمعة يوم فيه زيادة فضيلة والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار خلق الأماكن واختار مكة تكون أفضلها خلق المياه اختار زمزم يكون افضلها خلق الشهور اختار رمضان افضلها خلق الليالي اختار ليلة القدر افضلها اختار ايضا من ضمن الايام لما خلقها اختار يوم الجمعة ليكون هو عيد المسلمين لذلك يستحب التطيب والتنظف ولبس احسن اللباس في يوم الجمعة كأنه عيد ويوم الجمعة هو احب الايام الى الله تعالى ولذلك اضل الله تعالى عنه الامم من قبلنا وصارت النصارى تعظم يوم الأحد وصارت اليهود يعظمون يوم السبت واختصر الله تعالى بهذا اليوم المبارك سبب تعظيم اليهود اليوم السبت يزعمون أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام ارتاح في اليوم السابع يوم السبت وهذا كلام باطل والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لهوم تعالى الله تعالى أن يصيبه ما يصيب المخلوق من تعب و... و... وضنك بعد عمل تعالى الله عن ذلك وما مسنا من لكنهم ضلوا وادعوا ذلك صاروا يعظمون يوم السبت ويعتبرون هذا اليوم يوم عبادة ما يشتغلون فيه نحن خفف علينا صح يوم الجمعة يوم عبادة لكن لو الإنسان مثلا صياد وقام يصيد ولا نجار وفتح المحل واشتغل بالنجاره، ولا عنده دكان وفتحه ولا موظف ذهب إلى يوم الجمعة ما في مشكلة المهم أن تقيم صلاة الجمعة لكن عندهم منعوا امتحنهم الله واختبرهم وخصص يوم السبت للعبادة فقط ممنوع تشتغلون في أي شغل طيب ماذا فعلوا قال الله جل وعلا واسألهم يعني يا محمد اسأل اليهود اللي عندك عن القرية التي كانت حاضرة البحر هذه القرية قيل هي قرية أيلة وهي أيلة موجودة في فلسطين وقيل هذه وهذا هو قول أكثر للعلم، العلم وقيل هذه القرية كان فيها سبعون الفا من اليهود كانوا يسكنونها وكانوا يشتغلون بصيد السمك هي على شاطئ البحر فكان شغلهم في صيد السمك وكانوا يعدون في السبت يعدون يعني يعتدون في يوم السبت و. تقدم الإشارة إلى قصة أصحاب السبت في, في سور أخرى فقال الله جل وعلا في سورة البقرة مخاطبا اليهود يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وفي سورة النساء قال الله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت إذا قصة أصحاب السبت قصة مهمة جدا. لدرجة ان الله تعالى في سور اخرى يشير اليها ولا يفصلها ثم فصلها في سورة الاعراف لكن تعالي لقصة مؤمن ياسين مثلا ما اشار الله اليها في اي سورة الا في سورة ياسين قصة مثلا النمروت مع ابراهيم ما اشار الله اليها في اي سورة الا في نفس السورة قصة قارون هل اشار الله لها في سور اخرى لا لكن قصة اصحاب السبت لأهميتها ذكرها الله في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فشوقهم إلى معرفة القصة ثم ذكرها في سورة النساء أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت طيب يا ربي منهم أصحاب السبت فجاء تفصيلها هنا فقال جل وعلا إذ يعدون في السبت قصة هؤلاء أنهم كان عيشهم من صيد السمك يأكلونه ويبيعونه ويصنعون به ما, ما يصنعون فربنا ابتلاء لهم وامتحانا كما ابتلى إبراهيم عليه السلام لما تعلق قلب إبراهيم بولده إسماعيل قال يا ابني إني أرى في المنام أن أذبحك ولدك يا إبراهيم هذا اللي أصبحت تفكر فيه ليلا ونهارا وتذكر في كل حين وتعلق به قلبك وتخاف عليه من نسلة الريح لتثبت يا إبراهيم أن أمر الله عندك أعظم من محبتك لولدك نأمرك بذبحه تطيع ولا ما تطيع يا إبراهيم قال الله فلما أسلم وتله للجبين إلا أطيع يا ربي أنت أحب إلي وأغلى وأعظم من كل شيء فأراد الله تعالى أن يمتحنهم هل المال والصيد والسمك والشغل أحب إليكم وأعظم أم أمر الله أحب إليكم وأعظم فأمرهم الله أن يصيدوا ستة أيام إلا يوم السبت ممنوع الصيد في يوم السبت ولا يسمح لكم ابدا في أن تصطادوا في يوم السبت ابدا وصاروا فعلا يصيدون الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة ويأكلون ويطعمون أولادهم ويبيعون إذا جاء يوم السبت وقفوا اليوم ما في صيد مضت الأيام على ذلك صار السمك يقبل في يوم السبت إلى الشاطئ بشكل كبير كما قال الله تعالى مبينا هنا قال اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شرعا قال بعضهم الشارع هو الطريق فصارت تأتي كأنها طرق كأنها شوارع في الماء تسير مقبلة إلى الشاطئ يعني هي اللي تأتيهم عادة الصياد هو الذي يذهب إلى السمك وليس السمك الذي يأتي إليه هنا انقلبت الآية ستة أيام هم يذهبون يبحثون عن السمك في عمق البحر إلا يوم السبت السمك هو اللي يأتي أمامه شرع يعني مثل الشوارع وقيل شرعة مثل شراع القارب القارب يجعلون الشراع يوجه السفينة ويمشي بها فصار السمك يأتي من كثرته يرونه بعينهم مثل شراع القارب فلم يصبروا طيب هذا السمك أقبل إلى الشاطئ قيل لأحد سببه إما أن السمك بطبيعته لاحظ أن كل يوم سبت ما في صيد فصار يقترب إلى الشاطئ يبحث عن طعام. وأن تعلم في الغالب أن الشاطئ الناس يلقون فيه بقايا طعامهم أحيانا خبز أحيانا بقايا مثلا عشاء غدا فيكون على الشاطئ يعني الماء الملاصق للشاطئ يكون فيه رزق للسمك ولذلك إلى اليوم في الليل يأتي السمك يقترب من الشاطئ يأكل غير النهار إلى اليوم لو تذهب إلى البحر فإما أن السمك يعني بطبيعته تعود أنه كل يوم سبت ما في خطر فصار يقترب ويرونه بأعينهم هذا يعني سبب لاقتراب السمك أو سبب آخر أن الله جل وعلا جعل السمك يأتي في هذا اليوم امتحانا لهم واختبارا، كما قال ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الضماء والماء فوق ظهورها محمول يعني هم الآن ينظرون للسمك اللي الواحد منهم يظل ربما ساعة كاملة ماسك السنارة في عمق البحر فإذا شعر بحركة في السنارة فرح وجر السنارة ويرجع بخمس ولا ست من السمك ويرى نفسه اليوم منتصر فما بارك الآن وهو يرى السمك بين يديه يستطيع أن يصيده بيده يعني هذا إغراء شديد ولذلك قال الله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم اليوم في غير يوم السبت الحسان لا تأتي قال الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك نبلوهم أي كذلك نبتليهم بما كانوا يفسقون يعني نبتلي هؤلاء القوم حتى عقوبة لهم على فسقهم الذي فعلوه وعملوه ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من ذلك وقال فتستحلوا محارم الله باذنى الحيل يعني لا تصنعوا كما يصنع اليهود بحيث أنهم احتالوا هؤلاء اليهود ماذا صنعوا مضى عليهم سبت سبت اخر وثالث ورابع فبدأ بعضهم يتجرأ ويأتي ويعمل حيل للصيد في يوم السبت صاروا يأتون يوم الجمعة ويحفرون طرق من الشاطئ طرق من الشاطئ تنتهي بحفر بحيث ان السمك اذا وصل الى الشاطئ رأى طريقا قناة صغيرة يعني فيدخل فيها فايدا حفرة فيها ماء قليل يسقط في هذا الماء ثم يستطيع انه يطلع فاذا جاء يوم الاحد هذا يحفرون الجمعة السبت خلاص عباده. اذا جاء يوم الاحد ونظروا الى الحفر واذا الحفر فيها عشر من السمك وهذه فيها خمسة فقالوا نحن ما صدنا يوم السبت احنا حطينا الحفر يوم الجمعة واخذنا السمك يوم الاحد صحيح لكن السمك اللي موجود في الحفر هذا هذا رزق أيوم يوم جاء في أي يوم ما أنتم صدتم يوم الجمعة ووضعته في بيوتكم والأحد بصيدونه تحطونه في بيوتكم السمك اللي في الحفر هذه تبع أيوم أي له يوم جمعه ولا, ولا أحد تبع أي يوم يوم السبت قالوا لا ما صدنا يوم السبت وقيل إنهم صنعوا شباكا معروفه اليوم عند الصيادين اليوم الصيادين عندهم شبك يأتي على شكل دائرة وله مدخل واسع ثم يضيق يضيق فإذا دخلت السمكة لم تستطع أن تخرج قالوا صاروا يضعونها على الشاطئ صنعوها وضعوها على الشاطئ فصار السمك يأتي ويرى في داخل هذا الشبك طعاما فيدخل من الفتحة الواسعة فإذا دخل وأراد أن يخرج لم يستطع وهم يتعبدون في يوم السبت وقد وضعوا الشباك يوم الجمعة ليلا فإذا جاءوا يوم الأحد الفجر ورفعوا الشباك وإذا هي مليئه بالسمك فنقول لهم طيب أنتم صدتم يوم السبت قالوا لا ما صدنا يوم السبت نحن وضعناها الجمعة وأخذناها الأحد يوم السبت عبادة ما أمر ما صدنا يوم السبت الله قد منعكم من أي اكتساب مال في يوم السبت أنتم اكتسبتم مالا تحتالون على رب العالمين وهذه الحيلة طيله محرمه طيب هل هناك حيل جائزه هل هناك حيل شرعيه او فقهيه جائزه قالوا نعم اباحت الشريعه شيئا من المخارج التي ليس فيها مخالفه لامر الله مثلا ايوب عليه السلام لما كان مريضا وكان معه امراته وقد هلك جميع اهله ولم يبق معه إلا امرأته ترعاه وتهتم به وقد اشتد عليه الضر فخرجت امرأته يوما تطلب طعاما له فلم تستطع أن تشتغل كانت تشتغل عند الناس تكنس ولا تشتغل ويعطونها شيئا من طعام ذاك اليوم ما أحد شغلها واشتد جوعهما فقصت شعرها وباعته ثم رجعت إليه واعطته الطعام فسألها اليوم ايش اشتغلت وهو مريض وقد تركه قومه خارج البلد قالت اليوم ما اشتغلت كيف ما وجدت شغل لكن قصصت شعري قال لما فعلت ذلك وغضب منها واقسم ان شفاه الله ان يضربها مئة عصا ثم شفاه الله تعالى فعظم عليه ان يضربها مئة عصا يعني زوجتي وقصت الشعر عشان تطعمني و لكن انا حلفت فاوحى الله تعالى اليه قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ان وجدناه صابرا الضغث هو الذي ينبت فيه الرطب والتمر يعني لما تجني الرطب والتمر يبقى هذا فيه اعواد متصلة به استعمله الناس احيانا مكنسة يعني يخيطون خياطة معينة ويستعملون مكنسة او غيره فامره الله تعالى ان يأخذ هذا من النخلة وهو فيه اعواد صغار لا تؤلم واذا كان فيه مئة عود يحمل التمر طلع التمر ونظف العصا واضربها ضربة واحدة فتكون ضربتها مئة عصا. فهذا مخرج حتى لا يكون حنثة حتى لا يكون خالفة الحلف الذي حلف به ولذلك مثل هذه المخارج الشرعية هذه مخارج جائزة شرعا وقد ذكر الفقهاء يعني شيئا من ذلك من ذلك أن رجلا كان مع امرأته يأكلان تمرا قال فأسراء أكلهما غاضبها وقد وضعت شيئا من يعني وضعت لقمة في فمها من الطعام أو من التمر. فغضب الرجل وقال لها ان بلعت هذه اللقمه فانت طالق وان أخرجتيها فانت طالق وان ابقيتيها في فمك فانت طالق ثم ندم قال يا جماعه انا طلقت امراتي وانا عندي عيال ولكن الغضب حملني على ذلك فماذا افعل فهي اللقمة في فمها لا تقدر تطلعها ولا تقدر تبلعها ولا قالوا فاخذها وذهب الى الامام مالك قال يا إمام الغوث الغوث أنا تورست قال ما خبرت فقال خبري كذا وكذا وهذه زوجتي معي الآن فمها يعني مليء بالطعام فقال أتعاهدني ألا تقسم مرة أخرى مثل هالقسم يعني من وين جبت هالقسم أنت يعني واحد يقول والله علي الطلاق أنت تألف قسم صعب وتقول حلوا المشكلة فتعاهدني أنك معا تحلف مثل الحلوف الصعبة هذه قال نعم أنا مدري كيف طلعها أصلها الرجل قال نعم اعاهدك قال مرها فلتخرج بعض اللقمة وتبلع بعضها فتكون هي اللي بلعتها هي اللي أخرجتها هي اللي تركتها بفمها فهذه أيضا من الحيل والمخارج الشرعية حتى لا يقع له الطلاق أما الاحتيال على الشريعة بأنواع من الحيل سواء في الأموال أو في غيرها مثلاً يكون الإنسان يريد أن يدفع لإنسان مالاً بالربا فيصنع صنيعاً معيناً على أنه بيقه أو بالحقيقة ربا أو يريد مثلا أن يعود إلى نكاح امرأته التي طلقها ثلاثاً ولا تحل له حتى تنجح زوجاً غيره فيحتال حيلة معينة حتى تعود إليه هذا لا يجوز الذي صنعه بنو إسرائيل هو هذه الحيلة ولذلك عاقبهم الله تعالى وبين الله تعالى جلالة فضاعة صنيعهم وعادة الحلال الحلال كثير والحرام قليل عادة لكن تجد أن النفس سبحان الله تتوق إلى الحرام مع قلة يعني هم مسموح لهم ستة أيام يصيدون إلا يوم واحد ما قال رب العالمين حرام ستة أيام وحلال يوم لا ستة أيام حلال ويوم واحد حرام فلم يطب لهم الامر حتى جاءوا لهذا اليوم الحرام ولذلك اللي يقول لك والله الشريعه ضيقت علينا هذا كاذب هذا ما يعرف الشريعه مثلا لو انسان قال لك الشريعه ضيقت علينا في, في الطعام يا اخي تكون كيف ضيقت عليك تعال نعد الاشياء التي حرم الله اكلها والاشياء التي اباح الله اكلها ايش الاشياء اللي حرم الله اكلها قال حرم الخنزير طيب هذا الخنزير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب طيب ها غيره والميته بأنواعها المتردية وما وماكل السبع وإلى آخره وما ذبح على النصب طيب غيره قال ها والله يعني انتهى بس اربع نعم بس اربع طيب اعطني الأشياء التي أباح الله أكلها أباح الله اكل الغنم والبقر والإبل والغزال والضباء والأرانب والدجاج والحمام والعصافير وهذا من اللحوم وأباح أكل البرتقال والتفاح والموز من الفواكه وأباح أكل الكوسا والطماط والجزر من الخضرة وتعد شيئا وأباح أكل البر والشعير والذرة وتعد والدخن وتعد شيئا كثيرا طيب ما الذي حرم الله شربه قال والله حرم شرب الخمر والدم طيب ما الذي أباح شربه أباح شرب اللبن والحليب وعصير البرتقال وعصير الاناناس وعصير لي اذا أي واحد يقول لك والله الشريعه ضيقت نقول التضييق في في قلبك وفي هواك وفي شهوتك الله تعالى فصل لنا ما, حر ما حرم علينا لكن لما جاء عند الحلال قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه لكن قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولذلك حتى في اللباس حرم عليك نوع أو نوعين لكن الأشياء المباحة في اللباس كثير، حتى في المحرمات من النساء لا يجوز ان يتزوج أخته ولا بنت اخته ولا عمته ولا خالت لكن أباح لك ملايين النساء أن تخطب منهن، ولذلك هنا مع بني إسرائيل حرم الله عليهم يوما واحدا فقط وأباح ستة أيام، ستة أيام ما تحمسوا فيها إلا هذا اليوم، صاروا يفكرون ويخططون ويجدون لذة في استخراج هذا هذا هذا الصيد في يوم السبت. بدأوا يصيدون في يوم السبت، وجعل الله تعالى هذا السمك متيسرا أمامهم كذلك نبلوهم نختبرهم وأحيانا قد ييسر الله تعالى ويسهل وصول الإنسان إلى المعصية اختبارا له وامتحانا يعني مثلا يسافر الإنسان إلى بلد فيجد مثلا أنه يمر على أماكن يشرب فيها الخمر ربما بأسعار يستطيع هو أن يدفعها يستطيع أن يقع في الفاحشه من غير ما يخاف من شرطة تمسكه ولا زوجة تغضب منه أو أب يزعل عليه أو فالمعصية الآن أمامه متيسره هذا إذا امتنع عن المعصية أجره أعظم ممن المعصية عليه صعبة أنا كنت أقول لبعض الاخوه احيانا في بعض البلدان أقول لهم يا شباب امتناعكم عن شرب الخمر امتناعكم عن الفاحشة امتناعكم عن هالمحرمات اجركم اعظم ربما من بعض من يسكنون في في مدن لا يستطيعون ان يصنعوا هذه الاشياء لانها ممنوعة عنهم ونحمد الله تعالى انها في بلادنا ممنوعة ونصر الله ان يديم ذلك علينا لو الواحد هنا عفنا الله وياكم اراد ان يشرب خمرا او يقع في فاحشة او فهو لا يتيسر له ذلك كما يتيسر لمن هم في بلدان تسمح لذلك وتاذن به وتبيعه في كل مكان فكنت اقول اجركم اعظم لانك تستطيع أن تفعل المعصيه ويمنعك منها تعظيمك لله ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهوا متبع ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي برأيه فعليك بخاصتي فعليك بنفسك ودع عنك العوام ثم قال فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل هذا الشاهد للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم يكلم الصحابة رواه أبو داو. يعني أنت اليوم لما تغض بصرك مثل الصحابي لما يغض بصره خمسين مرة أنت اليوم لما تمتنع عن الغيبة مثل الصحابي لما يمتنع عن الغيبة خمسين مرة أجرك مضاعف أنت اليوم لما تمتنع عن عن عن فاحشة أو تمتنع عن خمر أو فإن أجرك يكون مضاعفا وفي رواية أخرى قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا أنتم يا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أنت لما تفعل الخير فيه من يعاونك والمجتمع كله يعينك لكن سيأتي أيام المجتمع لا يساعد بل قد يحاربك إذا كنت من أهل الخير فتمسكك كتمسكك على كقبضك على الجمر يكون أجرك أعظم من غيرك ممن هو يعان على هذا ولذلك كلما تيسرت الفتنة لك اعلم أن أجرك أعظم إذا امتنعت عنها كلما تيسرت الفتنة لك اعلم أن أجرك أعظم إذا امتنعت عنها إذا جلست أمام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز في يدك ثم حدثت نفسك بفتح صفحات فيها محرم ثم امتنعت عن ذلك تعظيما لمن يراقبك جل في علاه وخوفا من الله فإن أجرك أعظم ممن لا يستطيع ان يصنع ذلك بل يمكن ما عنده جهاز في يده كلما كانت المعصية متيسره مال تسرقه أو, أو إنسان تعتدي عليه أو, أو, أو صلاة تتركها أو, أو غير ذلك وتركت المعصية تعظيما لله فإن أجرك أعظم ممن اصلا لا تتيسر له هذه المعصية يقول الله جل وعلا هنا إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بدأوا يصيدون من هالسمك يوم السبت وطبعا قال, قال بعض المفسرين صاد بعضهم فجاء جيرانه ينهون كيف تصيد يوم السبت قال أنا ما صدت يوم السبت أنا وضعت الشبك الجمعة واخذتها الأحد فقال قومه اللي معه لينزلن بك عذاب ثم مضى جمعة وجمعتان وشهر وشهران وما نزل به عذاب فقالوا ها ما نزل به عذاب فتجرأوا فصنعوا مثله قال الله وإذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون انقسم الناس في هذه القرية إلى ثلاثة أقسام منهم قسم كانوا يفعلون المعصية يصيدون السمك ومنهم قسم ما صادوا السمك ولا فعلوا المعصية لكنهم أنكروا جاؤوا إلى هؤلاء الذين يصيدون وقالوا اتقوا الله كيف تصيدون يوم السبت هذا حرام ونهوهم وما سكتوا تكلموا وأنكروا وفي قسم ثالث هم صالحون أيضا ما صادوا سمك لكنهم يائسون من إصلاح المجتمع بدل ما يذهبون إلى أصحاب المنكر ويقولون نعم صدق إخواننا لا تصيد يوم السبت ذهبوا إلى المنكرين وقالوا كيف تنصحونهم والله ما فيهم فائدة والله تنصح ولا ما تنصح ما فيهم فائدة هؤلاء ننتظر بس إما أن الله أن يعذبهم أو ينزل بهم قارعة لا تنصح لا تنصح فقال هؤلاء الذين ينكرون قالوا نحن ننصح لاحد سببين معذره الى ربكم ولعلهم يتقون اول شيء ان الله عذرنا يا رب انت امرتنا بانكار المنكر ها نحن انكرنا وايضا يمكن يتقبلون يا اخي وما ادراك ولذلك لا تياس ابدا من اصلاح اي احد لا تياس في صحيح البخاري يقول, النبي يقول لما نزل جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال جبريل اما لو رايتني يا محمد وانا اخذ من طين البحر واضع في فم فرعون لما فرعون لما بدا يغرق صار يقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين رددها فيقول جبريل اما لو رايتني يا محمد وانا اخذ من طين البحر واضع في فم فرعون مخافه ان تدركه رحمه الله إذا كان جبريل يتصور أن حتى فرعون ممكن يرحم ويهتدي وهو فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى فما بالك بمن هو أقل من فرعون من من هم ربما كفار عاديون أو, أو ناس عصات ولذلك تجد بعض الناس اليوم تقول والله أنا جارنا عندك كذا وكذا وانا رايح إني أنصحه يقول تنصحه والله ما في فائدة تنصح ولا ما تنصح اخي ايش دخلك أنت إما أن تشجعني على النصيحه أو اسكت وسبحان الله هذا هذا من قديم لما بدأ المسلمون بالهجرة إلى الحبشة في أوائل الإسلام واحد من الصحابة أخذ زوجته وخرج متخفيا من مكة بيذهب للحبشة وخرجوا من مكة بيركبون البحر يطلعون عن طريق جدة فوضعوا متاعهم في مكان يستريحون ثم تذكر شيئا قد نسوه في البيت فقال لزوجته ابقي هنا مع المساع أنا أرجع للبيت أحضر اللي ناقص وأعود إليك وانتبهي إن مر بك أحد من المشركين فلا تخبريه أن مهاجرون إلى الحبشة لا تورطين قالت خلاص طيب مضى زوجها فمر بها من كان في وقته قبل أن يسلم كان أعظم الناس تعذيبا للمسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر كان عنده جارية أسلمت وكان يعذبها يقولون فكان يعذب يعذب بعدين يتعب فيخشى أنه يضع العصا ويرتاح فهي تفرح وتقول زين رحمني الحمد لله أنها رحمني يعني ممكن يوقف التعذيب فحتى ما تصاب بهالشعور المفرح كان إذا أراد يوقف يقول لها أنا سأوقف الضرب ليس رحمة بك لأني تعبت أنا بارتاح واتي وأضربك أقوى من الضرب اللي قبل شوي شوف شدة الكرة مر عمر بها المرأة وكان قويا ومهيبا فقال لها ما أقعدك في هذا المكان اشم جلسك معك متاع في الشمس قالت نهاجر مسكينة من شدة الخوف صدقت ما عرفت تدبر لها يعني مخرج قالت نهاجر قال لي لا اين قال ضيقتم علينا في ديننا ما دام هي خربانة خربانها بصدق والله يضربها ولا يعذبها خلها تصدق قال ضيقتم علينا في ديننا ونهاجر إلى الحبشة وهي تنتظر الضرب فقال عمر إني أسأل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا ومضوا تركها المرأة تفرك عيونها وهذا عمر ولا واحد بصورة عمر هذا اكيد عمر فما رجع اليها زوجها رجع اليها زوجها بعد قليل يلا احملي المتاع مر بك احد اللي المرأة مشدوها ايش الخبر قالت مر بي عمر قال عمر مر عرف ان نهاجر عمر قالت نعم اخبرته قال والله اللي خربت هجرتنا خلاص والله يطلع لنا الان في الطريق فقالت له لا إني والله لارجو فيه الخير قد قال لي كذا وكذا إني أرجو أنه يهتدي ممكن يسلم فقال إيش عمر بن الخطاب يسلم والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب يقول لو الحمار اللي عندهم في البيت يتشهد ويدخل في الإسلام عمر لا يمكن يسلم من شدة اليأس أن يسلم عمر وإذا بالهداية تنزل على قلب عمر ويدخل عمر في الإسلام ويصبح ثاني رجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر ومن العشر المبشرين بالجنة ويقتل شهيدا في سبيل الله هل كان ذلك الرجل يدري عن عمر يا مناس يا جماعة كانوا أشد الناس إعراضا قساوسه وأشد الناس بغضا للإسلام ثم فتح الله على قلوبهم وصاروا من أحسن الناس في الإسلام فهنيئا لمن صبر عليهم حتى اهتدوا على يده بعض الناس ما في صبر إذا رأى من هو شديدا في المعصية أو مقبلا عليها قال خلاص أنا غسلت يدي هذا ما في فائدة نقول لا تياسن من أحد أبدا وليكن عندك صبر لعل الله أن يفتح على قلوبهم ومن ما يذكر في ذلك من يعني اللطائف ذكروا أن أحد الإخوة كان يقوم على بناء مسجد فتعطل المسجد في البناء ونقصهم مال. وقد أفنوا كل ما عندهم وأخذوا ممن يعرفه من التجار فأخذ يسأل يا جماعة ما في أحد من جيران المسجد ممكن يساعدنا ما في أحد من التجار قالوا قد بقي تاجر واحد قال ما اسمه؟ قالوا إبليس قالوا كيف؟ قال كيف اسمه إبليس؟ قالوا هذا أعظم بغضا للدين من إبليس لا يمكن يتصدق في المسجد قال يا جماعة دلوني على بيته قالوا هذا ما في أمل قال دلوني على بيته قال طيب بيسه يمين يسار هذا بيت التاجر لكن ترى هذا أصلا زعلان أننا نبني مسجدا فضلا عن أن يتصدق للمسجد هذا لو سبني ربما مكان لشرب الخمور اعطاك مال أما مسجد فذهب وطرك عليه الباب وفتح الخادم قال وين سيدك قال في الداخل طيب ماذا تريد والله أنا أقوم على بناء المسجد وكذا المهم لا زال به حتى خرج السيد إليك فجاء وهو في عتوه ونفوره وبغضه ولا يحب يرى أحدا من أهل الخير فلما جاء وقف قالها ماذا تريد التاجر هذا يسأل الشيخ هذا ايش تبغى ماذا تريد قال والله احنا يعني جزاك الله خير نبني مسجد وإن شاء الله ذكروك بالخير وإن شاء الله انك تساعدنا ويعني يكون في شيء منك بإذن الله في المساعدة هو آه ساعدكم في بناء المسجد قال نعم قال طي بيطلع المحفظة ويحط يدك كأنه بيطلع فلوس قال طيب افتح يدك فالشيخ فرح قال يمكن معاه عشر الاف عشرين الف لسه ساحبها من الصراف وبيعطيني اياها فمد يده فبصق فيها هذا التاجر فمسحها هذا الشيخ في صدره وقال هذه لوجهي ثم مد يده الأخرى وقال وهذه لوجه الله فماذا تضع فيها البصقه لي أنا ما هي مشكلة هذه لوجهي لكن هذه الأخرى لوجه الله فماذا تضع فيها فكأنما نزلت على ذلك الرجل صاعقة تأثر وانتفض واخذ يسبح ويستغفر وجلس على الارض وناحرقت استغفر الله استغفر الله ثم اكمل كل ما احتاجه بعد ذلك للمسجد كان بقي مبلغ يسير يعني فانت لا تياسن من احد رب العالمين ذكرها القصة فيها رسالة لنا ناس يأتون ينكرون وفريق يائسون بدل ما يذهبون ويساعدونهم في الانكار لا يجيئون الى المنكرين ويقولون توقفوا عن الانكار خلاص اسكتوا خلوهم يفعلون المعصيه ليش نخليهم يفعلون المعصية قالوا لان ما في فائده من هدايتهم أنت ايش دراك أن دخلت في قلبه أنت طلعت على اللوح المحفوظ انت تعلم الغيب ما الذي أدراك أنه لن يهتدي اسكت عني اتق الله اما أن تعينني على الانكار أو اسكت عني ولذلك قال الله واذا قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا هؤلاء يائسون قالوا هؤلاء اما بيأتيهم هلاك ولا عذاب مثل ما قال سليمان عن الهدهد لو عذبناه عذابا شديدا او لا اذبحنه يعني الله اذا ما قتلهم يعذبهم فهؤلاء الصالحون نيتهم طيبة ومتفائلون قالوا لا الا ابن السمر في الانكار معذرة الى ربكم اول شيء رب يعذرنا احنا سوينا اللي علينا ويمكن يهتدون ولعلهم يتقون قوله تعالى هنا وإذ قالت امه الأمة هي الجماعة من الناس وهؤلاء الجماعة من الناس ليس لهم عدد محدد امه منهم يعني ربما عشر خمسة عشر مئة مئتان لا ندري قوله لم تعظون الوعظ يقولون هو تكرار ال, ال الواعظ كلاما يعرفه الموعوظ لكنه لا يفعله ايش الفرق بين التعليم والوعظ التعليم اني آتي اليك واقول لك الصلاة واجبة تقول ها والله ما دريت انها واجبة جزاك الله خير زين انك علمتني او مثلا اقول لك ترى لا يجوز الاكل باليسار تقول اوه جزاك الله خير انا والله كنت اظن ان اليسار واليمين واحد انا, أنا حديث الاسلام فهذا تعليم اسمه لكن الوعظ اني أبين لك شيء أن تعرفه لكنك لا تفعله فاقول لك ونحن نأكل اقول لا يجوز الاكل باليسار أن تدري أنه لا يجوز لكنك تكاسلا تحمل الكأس باليسرى وتحمل الطعام باليمنى فأنت تعرف المعلومة لكنك لا تطبقها فأقول عندها أنا أعظك أقول اتق الله ولا تأكل باليسار اليسار يأكل بها الشيطان إنه يأكل بشماله الآن أنا أكرر لك كلام أنت تعرفه هذا اسمه وعظ فلذلك هؤلاء يقولون لما تعيضون قوما أصلا هؤلاء يدرون ان الصيد يوم السبت حرام لماذا تخبرونهم المعلومة موجودة عندهم ولذلك أنت حتى عندما تنصح احدا حاول تنوع الأسلوب يعني مثلا تنصح احدا هو عاقل والده جئت أول مرة ونصحته مباشرة ما تقبل مرة ثانية ارسلت له مقطع على جواله نوع الأسلوب ما تقبل مرة ثالثة كلمت واحد من زملائه مثلا ليجري اتصالا بينه وبين امه حتى صاحبنا العاق يسمع كيف هذا يتكلم مع أمه بأدب فيقتدي مثلا أسلوب ثالث وهكذا احرص انك اذا وجدت بابا مقفلا الى من تنصحه ابحث عن ابواب اخرى ربما هالباب ما يصلح له الباب الثاني لان كل انسان له مفتاح لا تستعمل مفتاحا واحدا فقط ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل عددا من الاساليب مع الصحابة في دعوتهم عدد من الأسيب مع القبائل عندما يدعوهم هذا فيما يتعلق بالوعظ قوله معذرة إلى ربكم العذر هو السبب المقنع لترك الشيء يعني يقول لك ليش غبت اليوم مثلا فتقول أنا صار لي حادث وهذا تقرير المرور هذا عذر عذر لترك المحاضرة مثلا أو لترك الدرس في الجامعة أو نحو ذلك و. لذلك يعني إنسان ينتبه لمثل هذا ولكن يكون عذر مقبول أنا كم يوم مع الطلبة في الفصل الماضي عندنا اختبار في يوم عطلة في يوم السبت كان زحمة شوي الاختبارات فحطوا اختبار يوم السبت فكنت في اللجنة هراقب اختبار نهائي فواحد من الطلبة جاي متأخر يمكن عشرين دقيقة ويوم السبت ما في سيارات في الشوارع يعني الناس نائمون وكذا والشوارع فاضية ف. طلعت قلت يا ابني أنت ليش متأخر قال والله يا دكتور تعرف زحمه الشوارع وناس طالعين جامعة الإمام وناس طالعين جامعة ملك سعود وناس طالعين أعمالهم هذا مد عياله المدرسة وهذا سواق معهم معلمات هو يتكلم أنا قلت نفسي ما أنا جاي قبل شوي ما أخذ خمس دقايق يعني الطرق فاضية يوم السبت والساعه سبع يعني لما خلص قلت الطرق زحمة قال زحمة زحمة يا شيخ تعرف الرياضة انت عاد زحمة زحمة وعايش الموقف هو قلت عشان كده تأخرت واضح عيونه حمر لسه صح من النوم يعني, يعني هو لو وإنه ماسك الطريق على الاقل صح صح يعني فقل طيب بس يولدي اليوم سبت لا في جامعة إمام ولا في موظفين ولا معلم قال اه لا والله بصراحة بنشرت السيارة تعطلت شوي و... قلت يا أخي لا تكذب يعني صح أنا أقول لك اعتذر دام ما حطلع طلع من الطلاب لسه وإن كشفت ليس بندخلك لكن لا تكذب اعتذروا قد راحت عليه نومه والنوم سلطان فأنت أيضا إذا بتعطي عذر يكون عذرا مقبولا يعني فهنا يقولون نحن ننكر معذرة حتى الله يعذرنا ما يؤخذنا أننا تأخرنا في عدم الانكار الفرق بين الفريقين الصالحين هؤلاء ان الفريق الأول متفائل ننكر يمكن الله يصلحهم والفريق الثاني يائس انتبه لا تصل إلى مرحلة يأس من الإصلاح عندك جار ما يصلي عندك واحد عاق عندك إنسان يظلم الناس عندك إنسان يتعامل تعامل سيء لا تياس من نصيحة الناس مضت الأيام وهؤلاء يصيدون عصات وهؤلاء ينصحون والفريق الثالث ينكرون على الناصحين فجاءت ساعه العذاب قال الله فلما نسوا ما ذكروا به ما ذكروا يعني ما وعظوا به لما أولئك نسوا يعني لم يلتفتوا وأعرضوا عن النصيحة واستمروا في معصيتهم عندها استحقوا العذاب قال فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء ما قال انجينا الصالحين لا انجينا الفريق اللي أنكروا اللي قالوا يا رب اعذرنا فرحنا أنكرنا هؤلاء نجيناهم، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بئيس على وزن فعيل، يعني شديد. يقولون جاء العذاب على مرحلتين. المرحلة الأولى عذاب، إما أمراض وغيرها، لكنهم استمروا في معصيتهم، فقال الله في الآية التي بعدها: فلما عتوا عتوا يعني طغوا. فلما عتوا عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين طيب السؤال الفريق الصالحون الذين لا صادوا ولا انكروا فهم جمعوا بين, معصية جمعوا بين طاعه وبين معصيه الطاعه التي هي طاعه الله في ترك الصيد يوم السبت والمعصيه ترك الامر المعروف نعي عن المنكر معلوم أن الأمر بن عرف المنكر أمر واجب إذا كان الإنسان يستطيع عليه ولن يأتيه من ورائه مضره وعلى أقل أنكر بقلبك إذا ما تستطيع تنكر بيدك أو بلسانك فهذا الفريق الذي سكت على الإنكار هل نجا أم لم ينجو سئل ابن عباس عن ذلك فقال لها أعلم فقال له مجاهد تلميذه قال يا إمام اليس الله تعالى قال انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا فالذين ظلموا هم اولئك الذين صاد وقال ابن عباس لعلل لعل يعني لعل الله ان شاء الله يكون انجه هؤلاء الذين سكتوا والا فالايه جاءت في الذين انكروا وهذا يدل ايها الاخوه والاخوات على اهميه ان يسلك الانسان كل ما يستطيع من سبل دعويه رفيقه لأجل إنكار المنكر على الآخر كيف مسخ هؤلاء قردة وخنازير ذكر المفسرون بأن هؤلاء الصالحين لما رأوا أن هؤلاء لا يستجيبون لهم تركوهم وصاروا قد بنوا بينهم وبينهم جدارا قالوا احنا نعيش لوحدنا وانتم لوحدكم نخشى ان يأتي عذاب ويصيبنا معكم قالوا فناموا ليلة من الليالي الكل نام. فأصبحوا وخرج الصالحون يوم الأحد للصيد، ما هم صيادين أيضا فلم يروا أصحابهم خرجوا فأطلوا من فوق الجدار وإذا أولئك قد مسخوا قردة وخنازير قالوا فدخلوا عليهم مسخ شيوخهم كبارهم خنازير وشبابهم قردة فصار القرد أو الخنزير يأتي إلى قريبه من الصالحين الذي أنكر عليه ويبكي بين يديه وهو لا يتكلم يبكي بين يديه ويعرفه لكن أولئك ما يعرفونهم كلهم خنازير ما يعرف وين فلان أو فلان لكن أولئك الخنازير تعرف أصحابها فيأتي ويبكي بين يديه فيقول له هذا الصالح ألم أكن حذرتك أن الله سينزل بكم عذابا مسخهم الله قرد وخنازير حولهم وربك يخلق ما يشاء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون هل تناسل هؤلاء بعدما صاروا قردة وخنازير النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى لم يجعل لمسخ عقبة إذا مسخ الله تعالى أحداً من خلقة إلى خلقة أخرى لم يجعل الله تعالى له عقبة خلاص يعني هذا الخنزير أو هذا القرد يكبر حتى تنتهي حياته ثم يموت حتى لو وطئ اكرمكم الله لو وطئ الأنثى من, من, من مثله لو مسخ هو وزوجته قرده مثلا ووطئها كما, كان يف كما تفعل قرده اليوم الحيوانات العادية فإنه لا يكون له عقب لم يجعل الله تعالى لهم عقبا ولذلك لما يقول إنسان مثلا لليهود يا أحفاد القرده والخنازير صحيح أن اقواما من اليهود من أجدادهم قد مسخوا قردة وخنازير لكن أولئك الذين مسخوا لم يخلفوا عقبا فكلمة احفاد ليست دقيقة لغويا لكن لو قيل يا أصحاب مثلا أو يا أمثال أو نحو ذلك لعله يكون يعني أقرب إلى الصواب في ذلك ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ولذلك اختار الله تعالى لهم هذا النوع من العذاب وهذا النوع من العذاب جاءهم بعدما نزل بهم عذاب اول فلم ينتهوا ثم جاءهم العذاب الأكبر لما مسخوا إلى قردة وخرازير. ذكر أهل العلم من الفوائد أيضا حول هذه القصة أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حذر من مثل فعله. وهذا نصّ قول الله تعالى: وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فأذن يعني أخبر وأعلم وأذن في الناس بالحج يعني أخبر الناس بذلك. لا عليهم يعني لا على اليهود إلى يوم القيامه من يسومه سوء العذاب هذا حكم من رب العالمين ان اليهود الى قيام الساعة كل فتره ياتيهم من يضرب رؤوسهم يعني كل فتره ياتيهم من يزيدهم ذلا يسومهم يعني يفرض عليهم كما قال الله واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب وهذا يدل على خبث اليهودي ليوم القيامه أسأر الله جل وعلا ان ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأر الله تعالى ان ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعلنا ممن يستمعون القول فيستدعون أحسنة اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا يا رب العالمين في جنتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وإننا نسألك ان تصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال اخواننا في اليمن وأصلح احوال اخواننا في اليمن وأصلح احوال اخواننا في مصر وأصلح أحوالهم في العراق وفي فرسطين وفي كل أرض من أرضك وفي ليبيا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين